وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن مَن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 لفضيله <تصفيق> هُمُ الْمُفْلِحُونَ